Tanzil Al Aziz Al Raheem, litaazir kaum yang azir abahum, fahum gafilun. Laka dah pahal Qaul نكيم اغلا لا فهي الى الالقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم wa atharhum wa kunna shayin ahsainahu fi imamibin wa azriblahum masya Allah ahsab al qariyat dzajah al نَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ نُرْسَلُ علينا إلا البلاء المبين. قالوا إن تطيرنا بكل إلَم تَتَهُ لَنَرُجُمَنَكُمْ لَإِلَمْ تَتَهُ لَنَرُجُمَنَكُمْ وَلَيَمَسَنَكُمْ مِن اانذكنتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين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 شفاعتهم شيئا لا تغنى عنهم شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفِي ضلال مبين إني آمَتُ بربكم فاسمعوا كاين لا تدخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من سَمَاءٌ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِن Terima kasih وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ جَنَّ لجؤ ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن انفسهم ومن انفسهم ومما لا يعلم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 يسبحون وآية لهم أن حملنا زريتهم في الكل المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم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 وَقَالُوا مَالَتَوِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كفروا للذين آمَنُوا قَالُوا لِمَ لاَ يُطْعِمُونَ الْمَسَاكِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ يَقُولُونَ مَا نُطْعِمُهُمْ إِلاَّ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ Walau aduin kuntu masyadkin, ma yanzurun illa cipah tu wa hidat ta'uzhum wahum yahzimun, fala yastafigun 117. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون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 تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فََاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ Allah Taala berkata: "Apa yang kamu taatkan kepada Allah, kamu taatkan kepada Allah. Apa yang ولقد أضل منكم جبالا كثيرة أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ Ku siraat fa an na yubcirun, walau nashaa ulasaknaum ala makanatim, fmas ta'agumudiyun, wa la yujigun, wa مره ننكسه في الخلق أ يعقلون وما علمه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا قال قول على الكافرين أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيد هو ما شارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهات لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم له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 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خلق عليم yang akan kau dari pohon-pohon hijau, fakir, dan jika kau dari mereka, kau akan kau akan kau akan kau Blaa wahyu al khalaq al